واذكر َُْْ عبدنا َََ أ َ ي ُ و ب َ اذ ْ نادى َ ربه َُّ أ َ ن ّ ي مسني ََِّ الشيطان ََُّْ بنصب ِْ وعذاب َََ أ ُ ر ْ ك ض برجلك َِِِْ هذا ََ مغتسل ٌََُ بارد ٌَِ وشراب َََ ووهبنا ََََ له َُ أ َ ه ْ ل َ ه ُ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 متكئين فيها يدعون فيها ب ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أ ت ر ا ب هذا ما توعدون ليوم الحساب إ ن هذا لرزقنا ما لهم ن ن ف ا س لالطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه ح م ي م و غساق واخر من شكله أ ز و ا ج هذا فوج مقتحم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 قل هو ن ب أ عظيم أ ن ت م عنه معرضون ما كان لي من علم بالملا ا ل أ ع ل ى إ ذ يختصمون إ ن ي يوحى إ ل ي إ ل ا أ ن م ا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 ل أ م ل أ ن جهنم منك وممن ن من تبعك منهم أ ج م ع ي ن قل ما أ س أ ل ك م عليه من أ ج ر وما أ ن ا من المتكلفين إ ن هو الا ذكر للعالمين